Ramazanu Tejal ve bten sematubalil abdi, ııda gten ma Allah Allah Allah Allah Allah رسول الله الله, الله، الله الله الله الله الله الله يا حبيبي الله رمضان زمان البركاتي رمضان زمان الحسناتي رمضان مجال الصلاواتي. تسمو بالنفس لما أولانا الله الله الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله الله الله الله يا حبيب الله رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح في دنيا الناس وأخرى الله الله الله الله Allah Allah ya Rasul Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya habibi